وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إن الله سبحانه وتعالى خلقكم واستخلفكم في الأرض لينظر كيف تعملون فمن الناس من يعمر الأرض بطاعة ربه وَمِنْهُمْ من يُفْسِدُ فِيهِ بِمَعْصِيَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ تُبْعَثُونَ مِنَ الْقُبُورِ يَقِيناً وقد كفر الله سبحانه وتعالى المنكرين للبعث فقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير أيها الناس الله سبحانه وتعالى أمي وونبا نأك وجاليين مخليفة نوسمميز وهن أرضي إلي أباتك وأنقليا متجندنيني ili yapate kuwatahini katika matendo yenu Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi ni makhalifa kwenye hili ardhi na wao miongoni mwa watu ambao kwamba watai A lafu ba'da haku so te maiti, taunloka so te tu taquwa Thumma innakum ba'da thalika lamayitun Allah subhanahu wa ta'ala twambia, anbiya ba'da haku so te maiti, hakuna meiti hakunata kaibakia Kisha Allah subhanahu wa ta'ala Thumma innakum yawmal qiyamati tuba'thun haina maana tukishakufa ndio mwisho hapo abadan bali baada ya kufa يوم القيامه inapofika siku ya mwisho siku ya kiama Allah subhanahu wa ta'ala atatufulu wasote falba'thu min Tuende tukahisabiwe na mulawayetu subhanahu wa ta'ala Yale tuliwayatenda hapa ulimwinguni Allah subhanahu wa ta'ala Alitulia mkazo jambo hili lakot takufuliwa Na tuende kuhisabiwa Kwa kuwa kufurisha wale wenye kukanusha kufufuliwa Zahama allazina kafaru Alla yub'athu Allah subhanahu wa ta'ala tuambia walidai wale makathiri Kwa nini ni makathiri? kwa nini allah wahukumia hukumu hii ni kwa ni matatheri kwa sababu ya madai yao haya alla nyubathu kuwa hakuna kufufuliwa hatutafufuliwa kul wa taqfu liwa qiyama. al qiyamah wa hisabiwe walio yafanya wa khabari killa ali aambiwe alioyafanya fa'alta yawm kadha kadha wa kadha wa fa'alta yawm kadha kadha wa kadha yote haya tutaelezewa Allah subhanahu wa ta'ala ndio tuambia thumma latunba'un kisha mutapewa khabari Hakuna kitu kitapita kwenye mgongo wa ardi Tutaisabiwa moja moja Thumma latunabauna bima amiltum Mutapewa khabari ya yote mluo yafanya Wala hilo sizito kwa mula wako Wewe wiki watakomi sahau mluo yafanya Mula wako subhanahu wa ta'ala haya sahau Wa thalika ala Allahi yasir Huko kufufuliwa Na huko kunisabiwa kila mmoja Na kila jambo lulifanya Ni jambo pesi sana kwa mula wako أيها الناس إنكم تحشرون في هذا اليوم حفاة لا معال لكم عرات لا ثياب عليكم غرلا غير مختونين متففلي وهنسيك كني حالهين مكيو بلا فيات متففلي وكنسيك هيني Mukiwa bila yanguwa uči kama mkal vzaliwa namakil mutafufuliwa katika sikuhini Wa tuwakiwa kunji hali yaku tutahiriwa kama lvungiyo limungun Asema Abdullah ibn Abbas Radhiallahu anhu ma Kunji haditha li wupakia alimamul Bukhari wa muslim Qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Khatiba bi mu'idah تومي صلى الله عليه وسلم الإسمام بلييت أكت خطبيا وكتبتي موعدا موعدا قاني أسيما فقال أكسيما تومي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس يا إن نيوات إنكم تحشرون إلى الله حفاتا عراتا غرلا متففليوك Murudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Kwenye hali hini Bila viyatu Bila yanguho Bila yakuwa muka kwenye hali ya kutahiriwa Yani murudi kwenye hali hini ya kwanza Kisha mtumi sallallahu alaihi wasallam Kasoma hini aya Kama bada'na awala khalqin nuidu Kama tulivuanzisha umbilila kwanza Tutalirudisha li li li, li la kwanza Kulitoko ukiwa huna viyatu Uli tokuo ki wahu uli toka tokuo ki wahu yatahiri. Vile vile li otanudisho na Allah subhanahu wa ta'ala. Kala't Aisha, radiyallahu anha, Aisha, umul mu'mineen, radiyallahu anha, asema. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Tumi sallallahu alaihi wasallam, ali seema, Tuhsharun khufatan, uratan, ghurla mutafufuliwa kwa nyali hili ya kutokuwa na viatu kutokuwa na nguo hamujatahiriwa Aisha akashangaa akamuuliza akasema Aisha faqultu ya rasulullah ewe mtume wa Allah ar-rijalu wan-nisa yanzuru ba'dhum ila Amombi Aisha radiyallahu anha Al Amru ashad Min anyahumahum thalik Hali ya siku hiyo ni mzito ya Aisha Ni hali mzito Hawa takuwa nahamu ya kuangaliana abadan Siku hiyo kuna shugli kubo ima shugli shawatu Kila mtu wa mibabaike siku hiyo Kila moja wetu Hajui moshu waki utaishi ya Ja humuhu amru wa maalu Moshuaki ni wapi hana taimu ya kumangali ya muizaki Falamru shadiði ya ibada Allah Hali ya sikuhini ni mzito sana Wa ahvalu hada liyum Wa ahvalu hada liyum Aziima Matisho Au vituko vasiku kamahini Ni vituko vizito Na vituko vikubwa Fattahu hada liyum Yogupenihi nisiku اتقوا هذا اليوم واتقوا ما فيه من الشدائد والعظائم وقفوا انيسيكوهين نا اليوم ودانيا انيسيكو قد كما زيتو اليوم ودانياك فقد أمركم الله بذلك وخوفكم منه الله سبحانه وتعالى موامرشا ويقفوا انيسيكو نا امتخفشا انه انيسيكو الله سبحانه وتعالى فقال Vataku yuman turjao na fih ila Allah. Ogo pejni si komba in komba. Mutarudišno dan yake ko Allah subhanahu wa ta'ala. Thum tuwaffa kudlu nafsima kasa bat. Wahum la yudhlamun. Ki še kila moja vetu. Atalipua na yali ali yachuma. Atalipua na yali ali yachenda. كلا من تواتل بو كلاتي الله تخوفشا هذه السيك و تقوا يوما ترجعون فيه الى الله بلا شك ان سيك مزيتو سنه كفيك الله توغوبش سيك كما هيني الله سبحانه وتعالى. عباد الله يكون تقوى هذا اليوم وما فيه من العذاب ما امر الله ورسوله به Vajtina bimana Allah v rasuluhu anhu. Vajtina bimana Allah v rasuluhu anhu. Vajtina bimana Allah v rasuluhu bih. Vajtina bimana ala v rasuluhu anhu. Sallallahu alaihi wasallam. Ku yogo pasiku hini niko haya. Ma bu manne. Ku tekeleza ali o yamriša Allah nam tumiwa ki. Ku yajpuka yakataza Allah nam tumiwa ki. Kusaddiqiisha na kuziamini habari alizotoa ali Allah kwenye Qur'ani na mtume wake kwenye Sunna na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa mujib ya sharia aliyoteremsha kwa mtume wake si kwa mujibu ya mapendeleo ya nafsi zetu tusimwabudu Allah tunavutaka ukiulizwa wasema kwani kuna ubayagaani lakini tumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sharia aliyoiteremsha kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam man faala hadhihi al-umuri al-arba'a atakayafanya mambo haya manne filo ya hisabu kutii amri ya allah na mtume wake kuepuka makataza ya allah na mtume wake kusadikisha na kuamini habari za allah na mtume wake na kumwabudu allah kwa mujibu ya sharia aliyoiteremsha ليل أمريشنا الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله عباد الله تيقنوا أن أولنا وآخرنا لمجموعون ليوم عظيم تيقنوا هذا أننا جميعا أولنا وآخرنا لمجموعون في يوم معلوم wa sanaqifu amama rabbil qayyum mjiwe tutufuuliwa hili siku mzito siku kubwa na tutasimama sote mbele ya allah subhanahu wa ta'ala tutasimama mbele ya mola wetu ni kisimamo sana ni kisimamo kinahitaji maandalizi makubwa إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم المعلوم سيمة إبو محمد كوانبي أمواكو إن الأولين وموانزوينوا إنيواتوا كتوكي آدم والآخرين نواتكوكو جباديين فقا قيامك اسماما لمجموعون متكسانوا ليوم عفيم إلى ميقات يوم معلوم كني سكو أمبا يقوام بيجوليكان وبيلي الله سبحانه وتعالى إشاقا أشيق الدريا الله سبحانه وتعالى أتوانبيا جنبهيلي أكتو تهذريشا ناكتو كمبوشا سكوهين وذلك ما عاشر المؤمنين سكوهيو حين تنقض الخلائق نوكاتي فيومبي بتكاكماليزيكا كنيهنو لموينبو Hina tenkazil khalaik, wa yuridhu l-khaliku, an yajzi ya kulla wahid minna bi amalih. wetu ali etu umba, atake kutulipa, kila wetu kwa amali yake, aliwayifanya. Hiyo ndiyosiku takayo, na Allah subhanahu wa ta'ala. Tulipwe, matendo tu katika katkehi nyumba, ya ardi ambayokwamba, tuliletwa ili tuangaliwe, Hayo matendo sasa siku hiyo tutakayokusanywa ndio siku tutakayolipwa Allah Subhanahu wa ta'ala atueleza jambo hili atukumbusha tena jambo hili asema kwenye suratu at-taghabun yawma yajma'ukum liyawmil jama'dhalika yawmut taghabun siku atakayowakusanya siku hiyo ya mkusanyiko siku hiyo ndio siku ya watu kunyimana na watu kushindana ni siku ya watu kupatilizana na kupokonyana vipi hapo ulimwenguni wale wenye kupapilia maladha ladza za ulimwengu saree za ulimwengu sawa zitakavokuua hata kama za haramu alafu wakati watazama wale wenye kujichunga na wakiwaona kuwa hawa Hawa na kitu ومكسا ومهتيكيوا توميوزيد يوم القيامة سيظهر اتذهير كوا واو كومبه نديو ولبيتيكيوا نا لماذا لان الله في هذا اليوم قد جعل لكل واحد منا مكانا له في الجنه ومكانا له في النار كل واحد كل انت انا سهمي Atakai ingi ya motoni kwa sababu ya kutokujichunga hapa ulimunguni Sehemu yake ya peponi itachukuliwa na wale waliojichunga hapa ulimunguni wali Atakai ingi peponi kwa sababu ya kujichunga hapa ulimunguni Sehemu yake ya motoni itachukuliwa na wale ambao kwamba ambao kujichunga hapa ulimunguni Itadihiri kumbe wale ndio waliohasirika. ukhasirika Wale ndio wale ghilibiwa Wale ndio wale hakika Lekini hapo li munguni tuangalia kwa Wa hada na wa kudangani wa na shaitan Li Allah tukumbusha hapa Siku hiyo ndio siku itabainika hakika nani ali Na nani ali ushasirika Fadda ku hatha subhanahu wa ta'ala Atuelezea siku hiyo utashinda vipi Au nani Asima, billah ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاتي أتكيكم ومميني الله أفاني ميما الله تنفطي يالي مكوسى يالي ويفاني هكونا اسفكوه وقت قسيسي وتفاتى أن مكوسى نو كنغوف لقين يكيوالي جيشمغ وقدره ويزوالي مجالي الله سبحانه وتعالى ناكاوني من يكم تكسي الله عبادة أسيما الله سبحانه وتعالى أتمسميه مذنبياك يمتوكما هويو فَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَتَكُومُؤْمِنِي اللَّهَ كَوَنُوحِدُ أَسِي وَنِي مُنْيَ كُفَنَ الشِرْكِ يَوْيُوتَ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نَافَاني مَذُورِ نُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَ يكفر, يَكْفِرُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِ اللَّهُ يَمْسَمِيهِ مَذَنْبِيَكَ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتَ أَتَمُئِنْغِيزَ كُونْيَ پِپُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ أَمْبَازُ كُوامْبَ زِنَپِيتَ Mito je na tembeja kwenje madustani ali orifisho na ni jenna. Hale je tako ma kazijaki, khalidina fiha abada. Atajishi kwenje izustareje mi lele, Thalika alfawzul arzim. Allah to bihja. Kufawlu sihaqu limungunik, kukupapija ladzat, na ali uzihrami, insha Allah subhanahu wa ta'ala. Hukun diko kufaulu, Thalika alfawzul arzim. Ulaika humul faizun. Hale je tako wofawlu. في الدنيا والآخرة ألا فتوليز والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وتكاوك كفور نككذبين شآيات الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هاو نديو واتو ومتوني خالدين فيها وتعيش مليل المتوني وذئس المصير نديو مشكي مبوه زي ها أنقليين معاشر المؤمنين مناو يتنقليزن بيلي المولوين بيليزين مناو هل هي أعمال تؤديكم إلى الجنات أو أعمال تقود بكم إلى النار أنقل يعني فليلزي horas أعمال تنظر صغير زي تتتتعي لك بيبون أو زي تتتعي لك موتون تتوج большاة هذا اليوم الذي حذركم الله من أن, تلقاه من أن تلقوه فيه وقد ارتكبتم شيئا نهاكم عنه الله تتهذرين شت اسجدككطنا ناي سكويني حالي يقوم تيمبارجا جمب اللي تكتاذا الله سبحانه وتعالى استمع ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala Kwenye hini aya Hata mbiya wanaadha bukali Wale wenye kunyima haki zawaja Katika vipimo wao wakitaka kununuwa Hufanyabidina wakalazimisha Wapewe kamili Wanapu wapimia watu Hua watu haki zao Wanapu wapimia watu Hua watu haki zao Wa iza kaluhum Au wazanuhum Yusirum wakawa mifanya jambo la harama lile Allah subhanahu wa ta'ala Allah anambia ala yadhunnu ula'ik annahum mab'uthun hawa hawana yaqeen hawana elimu hawajui kama watapufuliwa liyaumin 'azhim siku kubwa yawma yaqumun alamin watu هذا فيمن ظلم الناس في حقوقهم في الكيل والوزن هو يني متو امبي كواما امي وذلوموا واتو كني حق زاو كاتكا ذبيمو فكيف بمن ظلم رب العالمين فاشرك به في ياتك يمذلومو مولا ملهي وفيمبه اكامفانيا شرك وكاتي الله محرميش شرك فكيف بمن ظلم والديه فلم يحسن اليهما او عاقهما Vypja ta keiwa zhulumu v zhaziwati, asiwa fanyi wema, au aka wafanyan hasa. Fakaifa biman zhalama aulada, falam yurabbihim tarbiyatan islamiya, walam yualimhum dhinahum, wama yanfaahum fi djunja wal ahira. Vypja ta keiwa zhulumu v tutuwa, ki ni amana, imiweko kwenye mgongo wake, asiwa fundiše dhini, asiwalele malezi ya kiislamu asiwafundishe yenye kuunufaisha duniani na akhira kaifa halu hadha ikiwaliyo dhulumu kwenye vipimo tu allah amtahadharisha na amukhofisha na amwambia maneno haya فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه معاشر المؤمنين عباد الله إن الخوف من هذا اليوم إن الخوف من القيام بين يدي رب العالمين في هذا اليوم العظيم Hva sabilu najat Almusilu ila darin naim Kuogopa kisimamo chahini siku kubwa tutakachosimama mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala Kuogopa siku kamahini Kwa kuni andalizi ya no istahiki ya okoka Na kufika katika nyumba Za Nyumba za starehe Au nyumba ya starehe ya mileli abdu مقامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب او قوة باسمجا كسمة مجاكتك تسماما بين يمولواك او قوة قسمة مهيش فيترك فيترك ما حرمه الله آتيا له يحرمي شاء الله سبحانه وتعالى من الشرق والبدأ والمعاصي بأنواعها آتيا له يحرمي شاء الله سبحانه وتعالى ميون غوني مشرك من مambo ya uzoshi ويمتثل بما امر الله به من التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاحسان الى الناس افوات يلي اليامرشا الله سبحانه وتعالى قمتكاسيه عباده وقمتكليه توحيد كتبقى حق ذاتك na kumfuata mtume wake sallallahu alayhi wasallam kwa kila alikuja nalo na kwa kuwafanyia wema watu ayafanye haya mja ili ajitaharishe kisimamu hichi atakachosimama mbele ya Mola wake wamfanya hapa hapa ibada Allah الله سبحانه وتعالى تنبيه وامان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى اما يولي اتاke yogopa kisimam atakachokisimama mbele ya mola wake وامان من خاف مقام ربه atake yogopa kisimam cha kuhesabiwa Kopitekeleza aliwamrishwa na kuepuka alokataza basi huyo wa man khafa maqama rabbihi wa naha an nafsa an ilhawa fa innal jannata hiya almawa huyo basi mashikio yake ni peponi wala si jannata wahida bal kama qala subhanahu wa taala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan sipi pepo moja maashara almu'minin بالي الله توانبيه ولمن خاف مقام ربه أتكيك وقوبك اسمام أتكيك اسماما بيل وملواكك إسبيوة أكفاني إن يكم رذيش ملواكه أكيبوك إن يكم غضبيش ملواكه ولمن خاف مقام ربه جنتان أتكون فيكم بيل جنة لتركه المحرمات وجنة لفعله الطاعات Pepo ta ka ipata moja ni kwa kwa yeye aliacha ile haramisho na pepo ya pili ni kwa sababu amiaacha ali amefanya yale aliyo al-jannah wa ma qarraba ilayha min wa 'amalin wa na'udhu bika nar wa sallimu mustafa faqad فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ومن السنة عباد الله الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والإكثار منها خاصة في يوم الجمعة لكثك السنة كثريشكم صليمتم خاصة في هذا اليوم يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم ان افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا فيه من الصلاه عليه. Sikbora katika msiku yenu ni siku ya Jumah. Kithirisheni basi ndani yake kunisalia. Tukithirishe tumi. Sallallahu صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعننا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة